الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه لا أ ح ص ي ثناء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن ادراك كنهه ودلت ا ل ف ط ر ة و ا ل ا د ل ة على امتناع مثله وشبهه موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الافهام ولا تبلغه الاوهام ولا يشبه ا ل أ ن ا م حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام لو كشف الحجب عن وجهه ل أ ح ر ق ت ص ب ح ا ت وجهه م م ت د إ ل ي ه بصره جل وعلا و أ ص ل ي و أ س ل م على سيد المرسلين إ م ا م المتقين ق ا ئ د الغر المحجلين س ي د ولد آ د م أ ج م ع ي ن المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله الزواج في ا ل إ س ل ا م سكن للنفس و ر ا ح ة للقلب و ط م أ ن ي ن ة للروح وتنظيم ل ل ع ا ط ف ة وسمو ب ا ل ش ه و ة واستقرار للضمير ليستطيع الزوجان في ظل هذا الجو ا ل أ ل ي ف و ا ل ب ي ئ ة الوديعه ا ل ح ا ن ي ة ت أ س ي س خ ل ي ة س ع ي د ة و أ س ر ة م س ت ق ر ة وكيان متماسك وينعكس هذا بالتالي على مجموع ا ل أ م ة و أ ف ر ا د ه ا الذين ي ج م ع ا إ ن ح ذ ر و ا من هذه ا ل أ س ر ة ا ل ك ر ي م ة ومن هذا الجو ا ل أ ل ي ف ومن هذه ا ل ب ي ئ ة ا ل ن ق ي ة ا ل ن ظ ي ف ة ومن هذا الاستقرار باختصار يريد ا ل إ س ل ا م ا ل أ س ر ة ق ل ع ة خير وحصن بر ورمز وفاء و أ س ا س س ع ا د ة ولذلك قال تعالى لتسكنوا إ ل ي ه ا ولم يقل لتسكنوا معها الظاهر أ ن ه يسكن معها و هي تسكن معه يجمعهم مبنى و, و, و, و يعيشون تحت سقف فهم مع بعضهم و لكن الله قال لتسكنوا إ ل ي ه ا إ ل ى من حروف الجر تفيد ا ل غ ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة ف غ ا ي ة الاستقرار و ن ه ا ي ة ا ل س ع ا د ة و كمال الاندماج في ا ل ز و ج ة والزوج لتسكنوا إ ل ي ه ا ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة ع ل ا ق ة ع م ي ق ة الجذور و ط ي د ة ا ل أ ر ك ا ن ب ع ي د ة ا ل أ غ و ا ر ا ل ق ر آ ن يصور هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل ف ط ر ي ة أ ب د ي ة تصويرا شائقا بديعا أ خ ا ذ ا رقيقا هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن فجعل الرجل ل ل م ر أ ة لباس وجعل ا ل م ر أ ة للرجل لباس فمن خصائص اللباس الالتصاق والستر والتجميل والقرب والاحتواء وكل ذلك في هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل ح س ا س ة ا ل خ ط ي ر ة التي تسمى بالزواج إ ن مفهوم الزواج عند كثير من ا ل أ ج ي ا ل ش ه و ة تقضى و ن ز و ة فقط بغير أ ب ع ا د وحقائق وقيم و أ س ر ا ر ومقاصد يعيشها الجميع هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن ق م ة الالتصاق غ ا ي ة الاندماج كمال ا ل إ ح ا ط ة لو أ ت ي ت ببلغاء الدنيا وفصحاء العالم وفلاسفه الكون وكل الذين تكلموا لن يستطيع أ ح د منهم أ ن يصور ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة مهما كان مفكرا كما صورها ا ل ق ر آ ن في ع ب ا ر ة م و ج ز ة هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن إ ذ ا كان الزواج بهذا المستوى تختل ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة بالسلوك المشين و ا ل م ع ا م ل ة الرعناء وباختلال موازين الحقوق والواجبات عند الرجل و ا ل م ر أ ة فترى ا س ر ة م ت م ا س ك ة ظاهريا م ن ه ا ر ة داخليا ترى الزوج و ا ل ز و ج ة يحافظون على اسم ا ل ز و ج ي ة امام المجتمع والناس ولكنهم لا يعيشون ح ي ا ة ح ق ي ق ي ة ملؤها العطف والحنان والدفء و ا ل س ع ا د ة والانسجام والتعاون و إ ل ى غير ذلك من المفردات ا ل ط ي ب ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ر ا ق ي ة وهذه ا ل خ ط ب ة تحت عنوان المسلم مع زوجه الرجل كيف يعامل ا م ر أ ت ه و ب د أ ن ا بحق ا ل ز و ج ة ل أ ن ه ا ا ل أ ض ع ف قال صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ح ر ج على حق الضعيفين ا ل م ر أ ة واليتيم ا ل م ر أ ة م س ك ي ن ة إ ذ ا صارت عند زوجها تنتقل من ب ي ئ ة أ ب ي ه ا و أ ه ل ه ا إ ل ى ب ي ئ ة زوجها وقد يسافر بها وقد يبتعد بها وقد ينتقل بها عن أ ه ل ه ا فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع و ح ج ة الوداع كانت م خ ت ص ر ة جدا ذكر فيها صلى الله عليه وسلم معالم الدين وكليات الشرع و أ س ا س ي ا ت الحقوق في هذه ا ل م س ا ح ة ا ل ض ي ق ة بعد أ ن ذكر الدماء على ان أ م و ا ل ك م ودماءكم و أ ع ر ا ض ك م ذكر النساء استوصوا ل ن ا ا ء س بالنساء خيرا ف إ ن ه ن عوان أ ي أ س ي ر ا ت عندكم أ خ ذ ت م ه ن ب ك ل م ة الله و استحللتم فروجهن بامان الله او ص ى ب النساء و لذلك قلت كل رجل ي أ ت ي ب ا م ر أ ت ه لتسمع ا ل م ر أ ة حقها و لتعلم ان الاسلام اكرمها و لو ان زوجها اهانها فهذا م ح ض تصرف منه لا ع ل ا ق ة ل ه بالكتاب ولا ع ل ا ق ة ل ه ب ا ل س ن ة م ع ا ن ا ة الزوجات جلد لواقع الرجال ونقد فاحص لممارسات الرجال مع النساء و ا ل خ ط ب ة القادمه ة باذن ل ل ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة مع زوجها م ع ا ن ا ة الزوجات اول ما تعاني منه ا ل م ر أ ة ا ل ا س ا ء ة والتجريح والشتم والتطاول والتقبيح وشك وخلقتك ومما خشيتي علي انا م ك س ب تخير وقراعك زي المخوه وانت و... و... فقر وانت شوم بالله في راجل ب ق و ل كلام زي ده انت زي ما عندك فهم و ل ا ش ن و التقبيح والشتم لاي اليق خلي مرتك هل ممكن تقول هذا الكلام لشخص في الشارع ل أ ي انسان في الشارع اقول لك ص ر ا ح ة بعض الرجال نزيه مع كل الناس عفيف اللسان مع كل الناس الا مع زوجته بعض الناس راق في التعامل تشوف مع الناس ماشوف معمرته لانه في ناس عندهم منه ا ل ر ج و ل ة ت ك ش ر للمراه وتكون صارم معها حتى يحكوا الناس يقول ليه في راجلين في ل ي ل ة ا ل د خ ل ة وحجاته ك د ي س ة قطع رقبته طوال قال قال الناس قالوا المراه قالت دراجل خطر من ا ل أ و ل الثاني قالت ا ق د ي س ة قال لابس قال المراه عرفته راجل طلعت فوق راس وطوالي قال قالت ل أ ن ت من الليله الاولى تقتل الكديسه كديسه شنو ياخي نحن في عصر الاولمه كديسه كديسه شنو قال تقتل ا ل ك د ي س ة قال لا تقتل ك د ي س ة ولا تقتل فار خليك مستقيم ياخي قال من الليله الاولى قال تكون صارم قال عشان قال تاما تركبلك في راسك قال ه كلام فارغ د ده. هذا ده كلام بتاع ناس سوقيه س ك لا احاديث ولا ايات فبالتالي التطاول على ا ل م ر أ ة بالسب والشتم والتقبيح و ا ل ا س ا ء ة والتجريح يخالف الهدي النبوي خيركم خيركم ل أ ه ل ه وانا خيركم ل أ ه ل ه كلام راقي كلام جميل كلام جميل وخيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ه فهل أ ن ت خير ل أ ه ل ك بعض الناس يعتقد أ ن ظلم ا ل م ر أ ة لا يسمى عند الله ظلما وهو ظلم ل أ ن ه ا مخلوق يحس و ي ت أ ل م بل بعض الزوجات مع ق س و ة زوجها عليها لا تلوذ إ ل ا بالبكاء المتواصل ليل نهار تندب حظها وتبكي واقعها لا تحس من زوجها عطفا ولا لطفا ولا قربا ولا حنانا ولا م و د ة ولا ر ح م ة ا ل م ع ا ن ا ة ا ل ث ا ن ي ة الضرب والتعنيف مش في ن اللسان س ا ز ا تفوت بغادي يضرب طوالي اذا جاءت ا ل م ر أ ة تبكي تقول زوجي ضربني وقد علم وترك علامات على جسمي من الضرب قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يضرب أ ح د ك م ا م ر أ ت ه ضرب العبيد ثم يضاجعها هذه لباس لك هذه سكن وموده اما وجدت سبيلا للتصحيح والتقويم و إ ن كانت م ل ي ئ ة ب ا ل أ خ ط ا ء إ ل ا الضرب وحتى الضرب الذي ذكر في ا ل آ ي ة ذكر أ خ ي ر ا واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا وهذا بعد, بعد النشوز الشديد والضرب كما قال ابن عباس ب ع م ا م ة أ و بمسواك حتى لمن تضرب ا ل م ر أ ة تعبيري ب أ ن ك انت رافض لعصيانها لي... لي... دي م ر ا ذ ا تسمع كلام الراجل نعم لا ت ظ م ت م ع ه ل ا د م ك ي في بيت ر ب ا ل ن ولكن ة فيه م ر ة م ا ب تسمع ا ل ك ل ا م و ط و ا ل ي ب ر ا ا ل ب ي ت وتسمع وت... وت... ت الكل... تقول له ما بسمع كلامك وما عندك على السلطان خرجت عليه دي ي ن ص ح ه ولكن ي يراب الله عجز ي ه ج ر ه ما نفع يضرب ب ع م ت ه بعمته مش بعكازه بعمته ب ه مسواك تضربه ب ه مسواك تديها ض ر ب ة في جسمها توريها انك انت غافض لهذا السلوك وانك متضجر منها شيء عجيب ثالثا ا ل إ ه م ا ل ا ل إ ه م ا ل في نسوان بعانوا من ا ل إ ه م ا ل إ م ا إ ه م ا ل إ ش ب ا ع العواطف والرغبات وده تقصير الرجل من بمعنى ا ل م ر أ ة تحب الثناء ش ك ر ه قل ل يا اخي الجميل لبست ل ب س ة أ م د ح ه أ اثني عليها أ ع ل م ه ا و أ ف ص ح عن مشاعرك وعن مكنون دواخلك ولما قلت قلنا ت ق ل في الاستبيان هل تصرح لزوجتك بمشاعرك كانت ا ل إ ج ا ب ة أ و ل ح ا ج ة في ح ا ج ة ج م ي ل ة جدا في الاستبيان العملناه الحمد لله تسعه وتسعين في الميه بيحبوا زوجاتهم انا مبسوط شديد انا مبسوط شديد الناس العملون الاستبيان المزوجين ميتا تسعه وتمانين نفر قالوا تسعه وتسعين قالوا بيحبوا زوجاتهم لكن ل ل أ س ف الشديد ما بصرحوا بهذا الحب في ناس أ ح ي ا ن ا بيصرحوا الخمسين في ا ل م ي ة والبيصرحوا بالحب ت م ا ن ي ة في ا ل م ي ة ا ل ج م ا ع ة سودانيين م ي ة ا ل م ي ة ع ر ف ت أ ق و ل ك سودانيين ما بيقدر يقول لامره هذه المشاعر في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح ب الناس إ ل ي ك قال ع ا ئ ش ة قدام الرجال ما خجل قيل ومن الرجال قال ابوها في صحيح مسلم لامت ع ا ئ ش ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على خ د ي ج ة وعلى وفائه ل خ د ي ج ة بعد موتها فكان يقول يا ع ا ئ ش ة اني رزقت حبها اهمال المشاعر م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا ان يهمل الرجل مشاعر ا م ر أ ت ه قل لا يا اخي وبعدين الكذب على ا ل م ر أ ة هنا يجوز كويس قل لا انت ج م ي ل ة وانت حسناء وامدح كثير من الخيانات ا ل ز و ج ي ة ت ب د أ برجل ي د غ ض غ عواطف ا ل م ر أ ة ويخترق مشاعرها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 والفضائيات بتكلموا عن مسلسل البطل والبطله ز ن ا ت ز ن ا ت سفله س ف ل و أ ن ت كمشاهد مضطر اضطرارا أ ن تتعاطف مع هؤلاء ا ل ز ن ا ت ل أ ن البطل لازم والواحد ترجع متعاطف معه تقول له ياخي يا أ تجرد تجرد من بيته مع راجل يقول لك يا مولانا اتقفلت كل السبل في وشاه في وشك انت د ه قال في وشك قال. والله يبر... يقول لك ما كان عندها خيار ما كان عندها خيار عليك اشوف زود بالله يقول لك يا مولانا ما كان عندها خيار لازم كان تشرد معه يا سلام د ه مسلسل والله د ه فجور اقسم بالله ف ج و ر وفي اشياء زي المسلسل د ه تساؤل انا قاعد اتساءل دائما اقول يا خ و ا ن ا ك ت ي ر بسمع ا ل ف ر ق ة ا ل ا ث ي و ب ي ة اعلان ا ل ف ر ق ة ا ل ا ث ي و ب ي ة الفرقه الاثيوبيه ة خشت كيف البلد من الذي سمح لها انا د اعرف ر انا مواطن ما اما مسجد مواطن د اعرف ر من الذي صدق ل ف ر ق ة ا ث ي و ب ي ة م ل و ه ا البنات يتراقصن في المسارح عاريات امام الناس وينقل ذلك الاعلام المرئي لنا من الذي سمح لهذه ا ل ف ر ق ة في بلد اسلامي شعاره تطبيق ا ل ش ر ي ع ة من الذي سمح لهذه ا ل ف ر ق ة الاثيوبيه بهذا العبث المهم اهمال ا ل م ر أ ة وفي ناس يهمل ا ل م ر أ ة شوف ا ذا ك ي في ف كسوتها و ا ل ن ف ق ة عليها واساسيات ومقومات الحقوق ا ل ز و ج ي ة يهمل رجال سامحوني على هذه العباره يطفشوا يخلي ا ل م ر أ ة تعاني لسع ا ل ح ي ا ة وهجير ا ل م ع ا ن ا ة في ل ق م ة العيش مع ك و م ة عيال خلفهم وتركها, وتركها وقد سافر دون ان يعلم الناس له ج ه ة بالله هذا مسؤول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رابعا من أ ع ظ م م ع ا ن ا ة ا ل م ر أ ة مع زوجها واسمحوا لي و س أ ك و ن صريحا العلاقات ا ل م ش ب و ه ة ا ل ز و ج ة تحس أ ن زوجها مرتبط مع أ خ ر ى خارج إ ط ا ر ا ل ش ر ع ي ة لو مش الزوج ة بالحلال هي بتكون م ط م ئ ن ة لكن ما بالحلال عنده علاقات وهي تعرفه الموبايل يضرب يشيل الموبايل يطلع بره هي ق ا ع د ة معه تعرف تحس قلبها يحدثها الراجل دي عنده علاقات مع اخريات في اطار العمل في اطار اي اطار اخر احيانا تلقى تلفونات في منتصف الليل وهي ن ا ئ م ة وهو يتكلم يتكلم مع منو مع ناس البنك ا ل س ا ع ة و ا ح د ة صباحا في بنك اكيد كلام ما طبيعي تقوم تفتح الموبايل وتصدم بالرسائل ا ل غ ر ا م ي ة بل احيانا ا م ر أ ة ترسل لزوجها رسائل غ ر ا م ي ة يقوم يرسله و ل ا د ك بلاي دا كلام دا دا كلام دا ح س ن خ ي ي خ ي ما معقول هذا من, من الاشكالات من المعاناه الزوجات ا ل ك ب ي ر ة جدا التي تعاني منها او تعاني منها ا ل م ر أ ة او ا ل ز و ج ة احيانا التعسف في استعمال حقه بمنعها اهلها وارحامها نعم الاسلام قال ا ل م ر أ ة تطيع الرجل لكنه يمنعها ويضيق عليها ويحفظها بين الجدران ويشدد عليها وكل ذلك لا يليق برجل مسلم المسلم لا يعامل ا ل م ر أ ة هذه ا ل م ع ا م ل ة ل ل أ س ف الشديد ا ل س ي ئ ة من معاناه الزوجات أ ن الرجل دائما عابس الوجه في البيت ليظهر الصرامه لا يعرف المزاح لا يعرف الضحك لا يعرف ا ل م ل ا ط ف ة إ ن م ا هو جاف هكذا ناشف ليس فيه م ر و ن ة وليس فيه م س ا ح ة لزوجته من المعاناه التي تعانيها الزوجات ح ق ي ق ة من زوجها ان زوجها قد يشك فيها هذا ج م ل ة ما اسمع ما ذكرته في ا ل خ ط ب ة ج م ل ة ما اسمع انه يستريب منها وهذا لا شك هدم لاصل ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة تقوم على ا ل ث ق ة تقوم ا ل غ ي ر ة م ط ل و ب ة نعم ان يكون الرجل غيورا على عرضه مطلوب اما ان يتابعها واما ان يشك فيها هذا لا شك شيء مقزز للنفس ولا يليق برجل إ ذ ن ما المطلوب كيف باختصار يعامل المسلم زوجه ب س ب ع ة أ ف ع ا ل م ض ا ر ع ة المسلم مع زوجه زوجه في ا ل ل غ ة تطلق على الرجل و ا ل م ر أ ة يعني ممكن تقول الرجل مع زوجه ويقصد بذلك ا م ر أ ت ه وزوجته تعاملها ب س ب ع ة أ ف ع ا ل م ض ا ر ع ة يقدس المسلم يقدس ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة يعلم أ ن ه ا م س ؤ و ل ي ة و أ ن هذه بنت أ ن ا س و أ ن ه ا عرض ينبغي أ ن يحفظ و أ ن ه ا عرض ينبغي أ ن يوصان فلا يكرمهن إ ل ا كريم ولا يهينهن إ ل ا لئيم يقدس اتنين يحترم الرجل يحترم ا ل م ر أ ة ي ع ا م ب... ل ه ا من م ن ط ل ق ا ت آ د م ي ت ه ا و إ ن س ا ن ي ت ه ا في لفظه م ع ظ م م ع ا ن ا ة النسوان من اللسان أ ز و ا ج لسان مر ما بدل ي ع كلام مر ما بدل ي ع يحترمها و يحترم أ ه ل ه ا في ناس طبعا ب يهين ا ا ل م ر أ ة ويهين و اهلها أ يهين أ ه ل ه ا قدامه ومرات لو مالك ق طريقه ي م س ك الشفع يقول ل ل ش ا ف ع انت ده تطلع زي خيلانك ولا شنو ما تبقى لي زي خيلانك ك د ه يا أ خيلان خ ي ز ن ب ا شنو حسد حسن, حسن خلو ا شنو خيلانو غلطانين إ ن ه أ د و ك مراه تخيل أ ك ب ر غلط وقعوا فيو خيلان الولد ده إ ن ه أ د و ك مراه ادوك مراه ياخي ما معقول يحترم شوف باختصار ا ل م ر أ ة لا تريد من الرجل غير الاحترام و أ ص ل ا نظرتك للزوجه شنو يقدس تقدس ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة هذه ح ي ا ة ع ظ ي م ة فيها من ا ل خ ص و ص ي ة وفيها من الالتصاق وفيها من القرب ياخي يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تغسل زوجها إ ذ ا توفي ولا يجوز ل أ م ولا أ خ ت ولا بنت ولدتها من صلبك أ ن تغسلك إ ذ ا مت هذا حق محض للزوجه فالزوج عندها من ا ل خ ص و ص ي ة ما عندها إ ذ ا توفيت ا ل م ر أ ة ولد ا ل و ل د ة ر ض ع ه لا يجوز غ س ل ام ولا يجوز أ خ ولا أ ب يغسل بنت ولكن الزوج يجوز له أ ن يغسل زوجته ولذلك قالت عائشه ا لو استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه دي ع ل ا ق ة يا خي م ت د ا خ ل ة شديد ليس ا ل ش ه و ة فقط فيها م س ؤ و ل ي ة وفيها عقل وفيها ع ا ط ف ة وفيها ش ه و ة وبالتالي يقدس ويحترم ثلاثة يكسر يكسر الروتين الزوج المقتدر هو الذي يكسر روتين البيت ويستطيع أ ن يتسرب إ ل ى نفس ا ل م ر أ ة و إ ل ى مكنوناتها ويخترق هذا المخلوق الضعيف و ب ا س ت ط ا ع ة الرجل ب س ه و ل ة أ ن يكسب ا ل م ر أ ة كلمات ب س ي ط ة ممكن تغير مسار ا ل م ر أ ة ياخي بينك وبين نفسك بينك وبينه ما ب ت ك ل م عن مشاعرك ليه عشان قالوا ليك بتطلع في راسك عشان قالوا ليك ك د ه ما قال ليك في راجل يعني قاعد معمرته في جو رومانسي والدنيا ليل قال لها شايف القمردي قلت له آ ي قال لي انت اجمل من القمردي ك ا ي ج ان ك مسؤول ن المدينه ا ل ح ي ط ة ب ج ن ب ا ل ح ي ط ة سمع ا ل ك ل ا م د ه ط و ا ل ي ي ج م س ل ا ل م ر ي ن ه ا ل ل ي ي ج ا ي ف و ن ل ق م ر ل د ي ق التي ي ج ن ي و ن م س و ل عن المدينه التي يجب ان ي ك ل ن م س ؤ ا د ي ف ه ت ي ي ج ن يكون مسؤول ع ا ل م د ي ن ة التي يجب ان ي ك و س ؤ و ل عن ا ل م ي ن ه التي ي ج ان ي ن م س ل عن ا ل م د ي ه ا ي ي ج ان يكون م س و ن المدينه ا ل ي ي ان يكون مسؤول عن المدينه ا ل ت ب ان ا ي ن م ن ا الكلام دا اولته انو الغلطان ل ا ن ه اول م ر ة ظ ا ه ر يعمل ا ل كلام زي دا دا بيقولها طوال ل ش ا ن ك د ه ديك م ت ع و د ة لكن دا اول م ر ة ف ا ت ا ه قالها شايف ة ا ل ج م ر ة دار يخش في الموضوع طوال ياخي ي ا ل م ر أ ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة تؤثر فيها و خ ا ص ة من زوجها خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء من السهل جدا أ ن تكسب ا ل م ر أ ة ب ك ل م ة الرجل المسلم يستطيع أ ن يتسرب و أ ن يكسر روتين ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة أ ه م شيء أ ن تهدي ا ل م ر أ ة ه د ي ة جرب أ ط ل ع من الجمعه ة دي د ي ه دي ة و أ ع ط ي ك مثال عجيب جدا ا ل م ر أ ة لو ق ا ت ل ك دارين مصاريف سراير وشنو وستاير ش ن و و و ا د د ك حاجات ب خ م س م ا ئ ة أ ل ف و أ د ي ت خمسمائه الف م ا ب تقول لك شكرا وما ب أ ث ر فيها جبليك فتريح ة ب أ ل ف ي ن قلم ب أ ل ف جنيه كرطس بخمسمائه قلادي ل ه د ي ة تراها ذا ق ي م ة م ؤ ث ر ة في نفسها ففرق بين ا ل ع ط ي ة و ا ل ه د ي ة ا ل ع ط ي ة لا تؤثر في ا ل م ر أ ة ل أ ن هذا واجب يومي دايرين ودايرين ودايرين, ودايرين. لكن لمن ا ا تجبله على غير المعتاد ه د ي ة ا ل ه د ي ة تجلب ا ل م ح ب ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ه ا د و ت ح ا ب و ا ل ع ط ي ة تختلف عن ا ل ه د ي ة اين الرجل الذي بين الحين والحين ي أ ت ي ل ا م ر أ ت ه ب ه د ي ة يقول ل انا جبت لك ه د ي ة يك القصه ا ل ه د ي ة ما ب ا ل ق ي م ة ا ل ه د ي ة بالمعنى معناها عظيم ولكن الثمن و ا ل ق ي م ة ق ل ي ل ة الرجل المسلم العاقل يكسر رابعا سبعه افعال م ض ا ر ع ة يقدس يحترم يكسر يتحمل يتحمل بمعنى اصلا ما في م ر ة ك ا م ل ة هكذا قال صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين خلقن ا من ضلع أ ع و ج فاستمتعوا بهن على عوجهن لا يفرك مؤمن م ؤ م ن ة إ ن كره منها خلقا رضي منها خلقا آ خ ر يتحمل جاء رجل إ ل ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطرق الباب يريد عنده م ش ك ل ة مع زوجته فسمع عمر في كلام مع ا م ر أ ت ه وصوتها يعلو عليه رافع صوته وتهرج الرجل ذهب فتح عمر الباب وجد الرجل بعيد فناداه ورجع اليه قال يا هذا يعني فهم انه م ا د ا ر ي ق ا ب ل ه قال لا, لا بس كنت مع ا ل م ر أ ة ب تناقش قال سمعت وما حاجتك قال جئت اشكو اليك ا م ر أ ت ي فوجدتك تشكو مما اشكو قال له اصلا ج اشكرك ي مرتي اقول لك مرتي لسانه طويل و تتطاول علي وانا لقيتك نفس ت ن الموضوع قال يا هذا انها ام عيالي يا حقيقه بتنكر اصلا ما بتنكر نهائي كان بقت ي مره كويس ولا ك ع ب ة ام عيالك ام عيالك ا ل كلام انتهى عاجله خبزي صانعه طعامي قال ان كرهت منها خلق رضيت منها هذا بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه في قال كنا القراشيين المهاجرون كنا في قريش نغلب نساءنا فليست ل ا م ر أ ة معنى ك ل م ة القرشيات ما تتكلم مع الراجل الراجل بدا ك ل م ة واحده تلبيه تقول حاضر بس حاضر ت ر ب ي ة ع ج ي ب ة قال فلما اتينا ا ل م د ي ن ة وجدنا رجال تغلبهم نساؤهم الانصاريات كمان صعبات ب ي غ ل ب رجالهم قال فتزوج ا ن ص ا ر ي ة فغلبته ك ل م ة ب ك ل م ة ادها ك ل م ة تد ك ل م ة يا وليه يا وليه الحصل شلو قلت لي يا اخي انت لا تحب ان يراجعك احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنه نسوان يقول له كذا قل و له غلط ما كذا لا ما كدا الصح كدا و لا نحن بنعمل كدا دي ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة ا ل ط ب ي ع ة ا ل م ن ا ك ف ة فذهب عمر قال فوجدت النبي صلى الله عليه و سلم واجما خ ا ت دفي يعني متمحن كدا ع د حزين و حوله ن س ا ء قال فقلت اضحكه قال أ ن ا اضحكه و معه أ و بكر قلت له يا رسول الله نحن رجال من قريش نغلب نساءنا ف أ ت ي ن ا إ ل ى بني فلان يغلب ن س ا ؤ ه م تغلبهم نساؤهم و إ ن ف ل ا ن قالت كذا وكذا فضحك نبي سلم وقال هؤلاء النسوه اجتمعنا يريدن ا ز ي ا د ة ا ل ن ف ق ة النسوان عملا عليهو جيش و ت ل م ن عليهو وقال لك رشدي ب س ي ط ة وزيد ي لنا المصاريف وكذا كلام زي ده فقام عمر الى ح ف ص ة ي ج ا ؤ ه ا في عنقها يضربها وقام ابو بكر الى ع ا ئ ش ة يضربها وقال يا ح ف ص ة اتراجعين رسول الله قالت نعم اراجعه اراجعه اقول كذا قل و لا الصح كذا ولا كذا يا خ د ا ل ت ح ا ر ف نحن في ناس المردي ة يقول لك ولا ش ا و ي ه وناس يقول لك الرسول قال شاوروهن وخالفوهن ي ا خ ذا ل ش د ه شاوروه ن خلفوهن ان ل يخالفوه ن ت ش ا و ر و ت ا خ د ب ر أ ي ه اذا سديد ر س ل ا ل شاور سلمه في اخطر قرار في تاريخ ا ل ا م ة بعد ا ل ح د ي ب ي ة قال لها ل ن ا س عصوني ابا اسمعوا كلامي ماذا افعل فاخبرته ان يفعل هو اول ليقتدي به الناس فاستجاب ل ر أ ي ه ا واخذ بمشورتها فبالتالي شوف, ال... شوف ال... التحمل د ه تحمل عجيب نعم نراجعه كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ر و الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ا ل س ة قالت عائشه رضي الله عنه ف أ ت ي ت ه ب ح ر ي ر ة ح ر ي ر ة نوع من أ ن و ا ع الطعام فيه عجين وفيه ك د ه ف أ ت ي ت ه فوضعته له ومعه س و د ة بنت ا زمعه قالت والنبي ي أ ك ل فقلت ل س و د ة كلي قالت لا أ ك ل ه عائشة ر ض ي عنها سنها صغيرة في سنها وسودة كبيرة وسودة قالت لا أكله قالت ف أ ب ت قالت لها ع ا ئ ش ة لو لم ت أ ك ل ي لالطخن وجهك بالحرير ة ف أ ب ت ف أ خ ذ ت ع ا ئ ش ة من الحرير ة ولطخت وجه سودا ة د وكان رسلم ي ض ح و ك يفصل بينهما ف أ ز ا ح ل س و د ة لتلطخ وجه ع ا ئ ش ة ف أ خ ذ ا ل س و د ة من الحرير ة ولطخت وجه ع ا ئ ش ة والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم يا اخي لكن ح ا ج ة أ س ر ع ج ي ب ة شوف ا ل ح ي ا ة ا ل أ س ر ي ة دي ح ا ا ج ة ت ل ق ئ ي ة ح ي ا ة ت ل ق ا ئ ي ة ما فيها تكلف شوفك كيف س و د ة ع ا ئ ش ة ت ل ط خ وكي س و د ة بعض الرجال يهيج في م س أ ل ة ص غ ي ر ة كل النساء يفعلنها يا اخي وين التحمل أ ص ل ا وين التحمل إ ذ ا كان قال خلقنا من ضلع أ ع و ج و أ ع و ج ما في الضلع علاه ف إ ن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها فاستمتعوا بهن على ع و ج ه ن أ ي ا ك و أ ن ت رجل أ ن تجاري ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة ما ت ف ر ق معه تولد ق طلقني حس بس حس ر ن ي طلقني أ م ر خلي البيت لكن يحمل نفسه معه طوال طلقه ي س أ ل ه يقول له ما لك ه ما ل ي قالت و ل ق طلقنا ح س ا يا اخي انت ثياب عقلك في عقلها ن ت فهمك زي فهمه خليك, خليك رجل رجل بمعنى رجل وما معنى ا ل ر ج و ل ة اذا لم تتحمل ق ص ة ع ج ي ب ة جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد ف ا ط م ة ابنته مت فاطمه رضي الله عنه ي ت ف ق د ه فوجدها ج ا ل س ة لوحدها قالت إن ابن عمك يعني ا عمك علي ل ق خاصمنا وخرج الخلافات ا ل ز و ج ي ة ح ا ج ة ط ب ي ع ي ة الماء طبيعي أ ن تتضخم و أ ن تكبر و أ ن يتدخل آ خ ر و ن و أ ن تنتهي ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة بغير أ س ب ا ب م ن ط ق ي ة ولا م و ض و ع ي ة وبغير مبررات ش ر ع ي ة هذا غير المقبول أ م ا أ ن توجد خلافات فهذا علي اختلف مع ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنهما وخرج و د ا الرجل العاقل لما ا ل م ر ت الشاكل يطلع بر البيته هي ما تطلع هي كان طلعت م ش ك ل ة بتمشي ناس بملولها راسه يقول ل يا زاتو الله ما كتر إ ل ا الرجال و د ا الراجل د ه فكيو و ع م ل ي وسوي هنا د ه كلام د ه دا دا فتن أ لكن ا ل م ر ا إ ي ا ه ا أ ن تخرج من البيت شوف تطلع انت وترجع ج ي ا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي وده ف ي فائده ع ظ ي م ة دور ا ل ن س ا ب ة لابد يكون إ ي ج ا ب ي ب ت ك جاتك ز ع ل ا ن ة من ز و ج ة ما تقوليها ل أ ص ب ر ليه خشي انا ب ن ج م لك ت ن ج م و شنو وشوف ع د ي ب ي س و ي له شنو تما عندك فهم ولا شنو أ و ق ك ما تخلي بيتك ت ح س انك م ل ج أ ل ه ا د ا ئ م ا ف د ا ئ م ا تجد ا ر ي ا د ه ر ج ل ما ع ن د ه فهم شوفوا س ل ع م شو د ب ي ت ه مو ش ا ك ل ة ما ق ا ل ي ه ا م ش ا ك ل ي ن ق ا ل لك ش ن و ق ا ل لك ش ن و ق ا ل لي ك ج ل ك ن و ج ي و ن ب ا ل ل ه و ص ب ر ل ي ن و ا ل ف ي ن ي ت ن ا ش ن و ت ق و ل ل ش ق ا ل ف ي ك جلشنو جلشنو ج ل ش خ و ج ا ش ن و ل ياخد ا ل ر ج ل ذهب ج ل ى ع ل ي و و ج د ه في ا ل م س ج د جالس او رقد على الارض مسجد ما مفروش وما مكيف فجاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ج ث ى على ركبتيه واقام عليا و مسح عن جنبه التراب انت لا بد تكسب نسيبك ده يا اخي مسح عن جنبه التراب و قال له قم يا ابا تراب كناه بذلك قم يا ابا تراب فقام علي ورجع الى بيته فالرجل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 أ ن يوفق لما يحب ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بالنواصي إ ل ى البر والتقوى و أ ن يسعد ا ل أ ز و ا ج و أ ن يوفق ا ل أ س ر لخير ح ي ا ة ط ي ب ة س ع ي د ة و أ ن يجعلها م ت م ا س ك ة و أ ن يوفق الزوجين ل ح ي ا ة ه ن ي ئ ة س ع ي د ة ر ض ي ة هذا وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول والحمد الله والصلاة الله لله على وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه سادسا يحسم يحسم في مسائل الشرع لا يرضى بالعبث ولا بالتبرج ولا يكون ديوثا أ ب د ا يعني في رجال كمان من كتره تعلق من ك ث ر ة تعلقهم بزوجاتهم تجده يتهاون في أ م و ر الشرعي البت ي ماشى ا ل ح ف ل ة يا بيت ماشى وين امات قولوا خليها طوال س ك ت خلاص خليناه بس ماجد ي أ خ ر ي البت ي م ت ب ر ج ة يا بيت ل ا ب س ة كدا ل ي ه امات قولي له عن ي ت ع م ل ش ن و البنات كلها كذي يقول خلاص بنات كل ينكد ه زينتها ده وجه المستهتر التهاوم المرأة من البيت ولابسة وكامل、زينتة. يا ما انت شاكي فيني؟ لا ده ما في لابد من الحسم في امور الشرع التبرج لا الاختلاط المستهتر لا في الشرع لا اياكم والدخول النساء ولية تقول لي متعطرة ومرجى من من الشرع توبة على شوين غجل يجي فيني كان اسمها تحسم شك شاكي في في في يدخل لحد والدين حاجة و الاحكام و احكام و ي ا ك م ا ل د خ و ل على النساء و الدعم و زوجتك و الدعم جاء يجنفد ي ي يوان هناك في د ي و ا ن ما في حجس ا ة ا ما يجنف ي مع جوشر مع جبنك يقول بتعمي بتعمق تشر ب مع ا ج ب ن ة ده ش و د ه د ه في د ي م ا ف ي ا ك ل م ك جنفد ي ي يوان تلبس ط و ب ة ت غ ط ى ت ج ي ت ق و ل لك ا سلام عليكم ا ل حمد ل ل ه على السلام ة و ا ل دعمي و زوجها في ه اخو الزوج ما يجي خاش جوا افرأي تلحمه قال الحم الموت يحسم سابعا يوفق ثاني من جديد ل ا ن ما تنسو اي زول يطلع من هنا ع ن د ه س ب ع حاجات يمشي يعملن يقدس يحترم يكسر يتحمل يحتسب يحسم يوفق يوفق بين زوجه وبين أ م ه و أ ه ل ه و أ ع ظ م ومعظم مشكلات ا ل ز و ج ي ة قد يكون الرجل متفق مع زوجته تماما غير أ ن أ م ه تتدخل و أ خ و ا ت ه يتدخلن وهي لا ترضى تريد خصوصيتها ك ز و ج ة وهم يتدخلون في خصوصياتها فتجد كثير من الرجال إ م ا يميل إ ل ى ا م ر أ ت ه ويهمل أ م ه وهذا غير موفق و إ م ا أ ن يميل إ ل ى أ م ه و أ ه ل ه ويترك امراته وهذا غير موفق الرجل العاقل ب إ م ك ا ن ه أ ن يمسك أ م ه و أ خ و ا ت ه بيده اليمنى و أ ن يمسك زوجته بيده اليمنى فلا يتصادمان إ ل ا إ ذ ا كان فيه هو خلل ل أ ن ه ماسكنا اللتين ضعفي في شخصيته هو في زوجات قعدات في البيوت م ع ن س ا ب ت ه م افصلين المطبخ ا ل ع ي ش ة ما ش ر ع ي ة انا ما مرتاحه مع اهلك كلام ك ت ي ر دي م ش ك ل ة نقله امه بتقول بارمرته كلام مؤلم ي غ ل غ ل و كرجل بارمرته طيب يحمل شنو يسوي شنو من حق ا ل ز و ج ة أ ن يكون لها سكن منفصل ده شرع ده مفقود ا م ج ا م ل ة ده دين ليس ا ل م ر أ ة إ ذ ا سكنت مع أ ه ل ك محض تفضل منها أ م ا الشرع فيوجب سكنا منفصلا لها إ ذ ا سكنت سوا يعيش ك أ س ر ة و ا ح د ة ا ل أ م تعتبر ز و ج ة الولد كسائر بناتها تعاملها ب... يا بنيتي يا بنتي و ا ل ز و ج ة تقول ل أ م الولد يا أ م ا ه يا خ ا ل ة يا كذا باحترام ا ل ش ر ي د ما في أ ي زوجه س ك ن براوه ا ل ز و ج عندها حقوق شرعيه م ع ر و ف ة في الشرع و ا ل أ م عندها حقوق شرعيه م ع ر و ف ة في الشرع فلذلك الرجل المسلم كيف يعامل م ر أ ت ه يوفق يوفق بين م ا ذ ا يوفق بين م ر أ ت ه وبين أ ه ل ه أ ه ل ه ممكن تكون أ ب و ه و ا ل م ر أ ة ا ل ع ا ق ل ة هي التي تكسب أ ه ل زوجها قبل أ ن تكسب زوجها وينبغي أ ن تعلم كل ا م ر أ ة تحضر هذه ا ل خ ط ب ة أ و سوف تسمع هذه ا ل خ ط ب ة ينبغي أ ن تعلم أ ن ه ا إ ذ ا لم تكسب أ ه ل زوجها فحياتها م ه د د ة ل أ ن ه لا يوجد زوج عاقل يمكن أ ن يستغني عن والديه المرأة دائر لو مستقرة حيو تخلي الراجل ده تكسب اهله سيسعد ا ي م ا س ع ا د ة وسيرتاح ا ي م ا ر ا ح ة خطبتنا ا ل ق ا د م ة حقوق الزوج د ا ر ي ن تجيبوا نسوانكم جيبوهن ما د ا ر ي ن انتم مخيرين انا كنت داير النسوان يسمعوا حقهن ده عشان بعدين لما ترجعوا يطالبوكم ب ي وفي البيت اما حقك انت ده انت مضطر تجيب الدمعه الجايه غصب عشان تعرف حقك اي رجل ا ل ج م ع ة ا ل ج ا ي ة اجيب مرته ويجي عشان يعرف حقه كيف تعامل ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة زوجها ا س أ ل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها ي أ ن ت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إ ل ى البر والتقوى اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إ ل ا يسرته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا تائبا إ ل ا قبلته ولا أ ي م ا إ ل ا زوجته ولا ممتحنا إ ل ا وفقته ونجحته ولا مسافرا إ ل ا ر د ت ه ولا غائبا إ ل ا حفظته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ح ا ج ة من ح و ا ئ ج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا وانتنا عليها برحمتك يا رب العالمين اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا يا رب العالمين اللهم أ غ ث قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن وبلادنا بغيث صيب مدرار يا رب العالمين نافع غدق